جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللّه شَكٌ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى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 اننا كنا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم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 رسول طن الا ادعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولو ام انفسكم ما انا بمصدقكم وما انت بمصدقي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 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ دَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم ويُنفق مما رزقناهم سرقوا وعلنيا من قبل أن يأتي يوم البايع فيه ولا خلال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 وسخر لكم الأن hours وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والن hours وأنتكم من كل ما سألتمه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 ربنا إني أسكنت من دريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن دريتي ربنا وتقبل دعاء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 مهطعين مقنعيرؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وألدِر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليندروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب